وَقَالُوا كُونُوا هُدًى أَوْ نَصَارٰتَ اتَّبِعُوا قُلْ بَلِ الْمِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ un la il ivagi ma oisna la والأسباط وما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 إنما هم في شقاق فسيكفيك 111. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون 112. قل 117. ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن يَقُولُونَ إِنَّا إِذْرَاجُ مَوَائِثَ مَعِيلًا وَإِذْ حَافًا يَغُبُو وَالْأَسْبَاطُ كُنَّا هُدًا أَوْ نَصْرًا ومن اظلم ممن كتم ما شهد تنقون من الله وما الله اممت قد خان لغا ما كان سان بان ولاكم ما كان تتو ولا نسال